يا رب، وجهت وجهي إلى الرحمة. طالبي ففي رضاه ففي رضاه قبول القصد العربي فعارف إلىك في وقت الرخاء، فعارف إلىك في وقت الرخاء تجد عون الإله لد الشدات والقرب سبحانك سبحانه كل ما في كون صنعته فإن أراد فلا تسأل عن السبب بل سلم الأمر بل سلم الأمر تظفر بالمراد وما فوق المراد فباب الخير في الأدب يا رب اللهم انصرنا على أعدائنا فضلن ومكرومه وكشف عن القلب وكشف عن القلب ما يلقى من حجبك وصل ربي على المختار من مضر خير الخلائق من عجم من وامن نبي صلو عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه